والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عنهم نَضَعُهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ الْمُسْمَعِ رَاعِنَا لَيُم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا بَصَعْنَا وَسَنَعْنَى وَنَظَرْنَا خَيْرًا لَهُمْ أَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُ رَبُّ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَنِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أوتوا الْكِتَابَ آمنوا بِمَا نَزَلَنَا مُصَدِّقًا لِمَا معكم. أَمْ لِيَ أَنْقِمَ مَنْ سُجِّجُوا هَذَا فَنَرُدَّهَا عَلَى آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وكان أمر الله, مفعولا. إن الله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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبس والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلاً